بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أ أي الإ ان أن ل ا نجمع ع ظ ا م ا بلى قادرين على أن نسوي بنانه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 وتذرون ا, إ ل آ خ ر ه وجوه يومئذ ناضره إ ل ى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت